فيها اسكال كبير جرى بين اهل السنة واهل البدعة فيه مناظرات كثيرة ما هذا الاسكال جرى محسوب هنا ومن يقفل من المتعمدين هل تعمل بينا في الآثة التي قبلها؟ م. لا, لا شيء مؤمن مؤمن كيف مؤمناً أنت بدأت أول جوابك جواب صحيح بين الخواج وأهل السنة لكن كيف بدأتك؟ قصف يا يا رجل؟ نعم قتل نفس المؤمن قتل المؤمنا متعمل بأن هذه الآية فيها خلق الاختلاف ومناظرات من أهل السنة وطائفة من أهل البدع فمن هذه الطائفة قلت الخوال كيف الخلاف ومناظرات يان أن تنسى يا محمد ما تكيين هذا الشيء مهمة طيّر ما هي موضوع لديك ما هي موضوع يا الله أقول أنت مصر كح نعم استدال الخوارج في هذه الآية على لا وما في النار ما هم لا يقولون أنه في النار فقط كافر, كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم نقول أنه كافر التغيب في النار فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر إذا يخلد في النار إذا يكافر طيب أحسن تبارك الله ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة نعم نقول نقول ان المخ الضائع او جاء مولا كثير الطويله الطويل احنا قايل اما أن المخ طويل ومسوي المخ كبير لو قلنا انه طويل اذا كان المخ كثير فيقوم مثال اشياء لو قلنا انه المخ الضائع فخرج المسار على عدة اخوات يعني ان نقول ان المخ هو ان خروج الطويل وهذا يقضونه الكافر الكافر دائم الخالب نخلل إن شاء الله الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا ويكون راجع التسرقات كذا التسرقات مو بس دين وإن أمكن إن أمكن بس دين وشي مراجعوا راجعنا من أول الثومة إيه نعم لكن مراجعة بدون تسمية ولا مراجعة بتسمية مع التسمية, مع التسمية. يعني ما لنا إن درس الماضي ما ما كف طيب أخشى بس إننا نطلب من شخص من قد أدى الواجب عليه هاه طيب يلا هاني على طائفة من مبتذعة رد على من المعتذلة المعتذلة شرائب خالد على الجبريل الذين يقولون ان هنا مجبرن على عمله في طائفة اخرى ايضا ثاني لما يتعلق بها على الاب في الان عليهم البركة. ليس له قوله ليس له نسبه ها ليس له ليس له نسبه هي الجبلي هذه مثل الجبلي اي هذا ذكر على لم ينسبوا هذا الفاعل ها لم ينسبوا لان ابغى الاداء ومن ما قدميه لم ينسبوا فانا <تصفيق> <طهن> ما راجعها <تصفيق> اللي قالوا ان ان قالوا ان ما تنسى غما من هم لاحظوا في <متدر فيديو> لا لا أعرض على من؟ بس من الذي على القدر في قوله نعم في قوله إيش؟ ولو شاء الله ولو شاء الله نسلّبنا القدر نعم ألاه ما أقول تو رجالة تل تلمست تلمس ثم تقول يا شيخي يتدي. لا لا, لا. هل شفموه مجاب إنه إنه حاط بيها علما لا لا طيب لا لا لا. قرأت إيه علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل طيب ما هو الذي جعل الله له هنا قدري أو شرعي نعم ما تقولون شرعيا قدري طيب طيب فَرَاجَ بَرَءَ مِنْ ذُبُورٍ وَبَرَكَاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَذَّبَهُ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لكم مؤمنا فبتغون عرض الحياة الزنيا فعند الله غالب كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليهم فتبينوا إِنَّ اللَّهَ تَعْنَ لِمَا تَعْمَلُونَ فَصْرًا حسن طيب قوله متباركه وتعالى وَمَنْ يَقْفِ مُؤْمِنًا مُتَعَمْمِدًا مُتَعَمْمِدًا لِلْفِعْلِ وَلَّا لِلْقَتْلِ مُتَعَمْمِدًا لِلْقَتْلِ للقتل حسن ما الفرق بين قوله متعمل للفعل ومتعمل للقتل مثلا في مثل هذا يعني انت لما بيشرا انانه بشيء غيره اسمه هو سايج او حدثه وداي اظن ان هذا صار انسان يعني غلط فيقعوا ان هذا هذا خطا هو دعم هو عدم ذلك يعني مثلا كون هو مثلا يومي هذا الفعل في الانسان اللي بيقصد ايه هو يعني ولا تعني مثل ما اما الى تعمد القتل فهو يعني يقتره بساطه يعلم ان موطش وعلى كل حال اساء صح. جوابه صحيح متعمد للقتل دارت سعد لكن الاصوه اللي ذكرت لا تنطبق اول خطا يعني يعني يشمل قتل العمد نعم وفعله أحسن المتعامل بالفعل يشمل شبه عمد يعني ماذا ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عزوجل ثم هذا ما تحمد قل أنت عمد إيش الفعل هذه جاله العلماء يسمون العلماء شبه عمد وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ أنت ما معنا تحمد معناه شوف شو شايف لا والله انا شو شوف مطبخي من جهه وشوف الراسقي يدور يمين ويسار وش طيب ايه بقى كلها بنعوض هذه الآية أشكرت على اهل العلم من أهل السنة حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمداً يخلز منه وهذا كما تعرف مذهب معتدلاً والخوارج فأشكلت هذه الآية على أهل السنة فبماذا أجاه عنها؟ عنه. نعم ولا يستغير يعني أحسن أحسن والعلم ما بيذهب مالوجه. الوجه الثاني. المدين الثاني قالوا أنه. لا. وجه آخر أن قام بالتلاب على تقرير محدود وهو فجذاؤه إن جذاب. نعم. فجذاؤه إن جذاب ويكون هذا من ذاب التحديد الذي لا يراد وقوعه طيب. الرجل الثالث. منس حلقه من الشهر الرابع <تصفيق> في <رجل> الكوميتار <رابع>. <Lockatory> كيف جاء يفترض ان يكون هذا مخصص يضمن وهذا موعد وهذا محكم لخص القول ما دون ذلك يعني إلا غير خالد. لو إذا كان لو وشى الشروط كذا في النار، فهو يتحقق هذا كذا. لكن طيب وإذا النار بدليل آخر مثل الإيمان، فلا لا يصنع فيها حنديا. يعني أن هذا سبب. إن قتل من عندنا سبب مفروض في النار والغضب واللعن والعدد العظيم. هل سبب؟ دعم. والسبب لازم تجيء من انتفاء النفي وهنا انتفى المانع مانع خروج الذائع مانع خروج الذائع وجد وهو كلمه كما دل عليه الحديث في وجه ثالث خامس ذا قوله اللي كان يدار تقرير انجازات انا تفحص منه هو هسه هو يعني هو يحاول يحل هذا الشيء ايه في الحاله هو قد يقوم له تقوم علينا وحتى نضمن في هذا ونضمن في هذه كما قال الخارج وجد مال سليم هذا هو الشيخ الشيخ ورخل ورخل ورخل ورخل ورخل ورخل الهاتف يشكه هذا هو الشيخ أربعة أربعة ماذا كان آلا أربعة أندي الآخل والشيخ يمكن أن يقال إن من قتل مؤمنا أمدا أو شكا أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على الكلام ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسد دما حراما يعني يمكن أن يجبه ويكون المعنى أن مآلة ولياتب الله أن يزول الإيمان من كليه ثم يموت على الخطور هنا فهذه خمسة أولي طيب عبد الله بن أول. في قولها السلام عدة الرعاة ماذا السلام والسلام نعم الرعاة ما في عدة أنا جلس عدة الرعاة كل والاثنان عدة والاثمان عدة ما يبعدة يعني لا قراءة واحد إذن ما فيها لا قراءة. السلام والسلام طيب كم نكتمتعون محل من الأعراض ني من, من اين انا بقول انا بقول و سعد و بالرّ ها وين ما توشق أنا أدري و أنت ما تد ليش ما بالعيش قاعدون وعلى و في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس نعم في قولي وكل واد لا لان لان يتوهم واهم انتقاص، حو حاول. قارين طيب، هل في الآية دليل على أن من تأخر لضرر، فإنه يكون كالذي الذين جاهد، بجوا؟ ماينورض، دركوا. أخذ آية ما أخذت؟ جمع أعوذ بالله من الشيطان الضديم إن الذين توفاهم الملائكة الضالي أم تفهم الضالق في مطلوب في هذه الآية أشتاء مع آياتين وخير راهم اذا نعم في منطقه ورقه هنا ورقه ثلاثه ورقات انما يعني اسناد التوكل والظلم من آخر المرأة بملاكة المرأة بملاكة الجلس وتستق بمالة واحد طيب كيف تعرض كيف هاجروا فيها ألا يجوز أن تكون معطوبة عليكم؟ ما يسعى؟ ألم تكون أغرار واسعة؟ فلم تهاجبوا بها؟ توبخونهم على على هذا الموضوع فاهم ها اكيد لا إذا كان سائل اذا كان فيه التقرير هنا نعم خلاص من دهور هذه يا ناخذ الجديده اذن ما بك اللي دقيق يعني ناخذ الجديده هو غير ساكن صح اول اول سنه كما لكم مالكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما لكم فيناث من الذي والله اَشْرِيكُم دَارَ شَمْخُ مَنَ اللَّهِ وَمَن يُضِلَّهُ فَإِنَّهُ تَجْرِيمَةٌ كَبِيرَةٌ وَتُغْرَاوُ تَكُونُ كَمَا تَفُونُ تَفُونُ السَّمَاءَ كَذَا تَفْعَلُونَهُ أَوْ لِيَ أَحَدٌ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَفْعَلُونَهُ أَوْ لِيَ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَصْلُحُونَ ضَلَالًا وَيَجِدُونَ مَا يَصْنَعُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا يَصْلُحُونَ وَلَا تَخْتَفِتُ لَهُمْ يَوْمًا وَلَا ظِيرًا طيب ما قَوْلُ فِئَتَيْهِ الْوَاضِحَةِ طَارِقَةٌ لَهَا فِي الْوَاقِعِ وَالْوَاضِحَةِ أَلَا وَلَيْسَ نَعَمْ يَعْنِي فِرِيقَيْن ال... نعم أذكر ما تبغى يا عمي تبغى راي امي في التالين في حضره القطر امم الضراط في هناك طول في من بعد المسلمين ومطالب موجوده هذا كما باستعاده من مقل المسلمين منا لكن رجعوا للعذر هذا هذا الاختلاف هو اهم راعوا الموضوع نعم طيب أتريدون أن من عبد الله ما معنى أن تهدم؟ أنت... أن تقربوا بذاته الطاقة نعم أن تقربوا بها أو... أو تحكموا بها وقد أضلهم طيب قولوا فلا تدخل منهم ولا حتى يهاجوا في سبيل الله حتى هنا غائية أو غائية ما الفرق بين الغائيه والتعديليه ما كان على تقدير الى وما كان على تقدير اللام صحيح تليل طيب مثل الاول يا هنا وش اللي قال هذا التفاصل هم الذين يقولون يقولون أنه يضعون منه رضي الله نعم طيب كان أطلبه الأهل أنه لا يحبون مصري عبد ما بن عبد ما تفزعت طيب طيب <تصفيق> <آه. تصفيق> العَيْس تَعْلِيمِيَةَ أو غَائِبَةٌ تَعْلِيمَةٌ لأنَّ الدَّاعِيَذُنَا لا إلا تُنْفَقُونَ إلَى إلَى أَنْ يُنْفَقُوا لِشَيْءٍ يُنْفَقُ طَيِّبٌ هذا, هذا هَذَا هذا هَذَا هَذِهِ الْعَيْسَ مِنْ ذُو قَوْلٍ لَنَبْرَحَ عَلَيْهِ حَكْتِيَ حَتَّى يَأْفِعَ الولاية التي نهى الله عنها ولاية الكاثرين هل معناها أي مناصر لكاثر ولاية أو المراد أن, أن تتولاه على كفر بكونه نعم صفحة 53 ثم فولاية عصر الله يضعن وكان الله عفوا رحيم رفورا رحيم فالصواب عفوا تأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كفئة وسائل نعم كيف هو ها أي نعم فالله تبارك وتعالى إن المستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يأتون سبيلا في هذا في هذه الآية من الفوائد وما بعدها عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصوف من الناس في تركهم الهجرة ومن فوائدها أن الدين الإسلامي دين الوصل والسهولة. وأنه مع وجود مشقة ينتب الحرج ومن فوائدها أن من الرجال البالغين من لا يتجو عليهم الهجرة الهجرة وذلك لكونهم مستضعفين ومن فوائد هذه الآية أن الواجب الوصول, الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيل أن تكون، من لا يستطيع الحيل، وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟ نقول لا، بل الحيل فيها تفصيل. ما كانت حيجاً على واجب فهو واجب، وما كانت حيجاً على محرم فهو محرم. ومن كان وما كانت حيلا على مباح فهو مباح بشرط الأخير بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال وعدم الثقة بقوله أو بفعله الاحتيال على معرفة الحق بإظهار خلاف الواقع واجب أو لا. الاحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في شخص كبرى وصغرى قالت الكبرى هو لي وقالت صلاة هي لي فقال ايتوا باستكين لأشقه بينكما فقالت الصورة هو لها يا نبي الله، وقالت الكبرس شقة، هذه حيلة. لكن على إيش؟ هذا ليظهر الشر. الحيلة على المحرم أن يحتال على الغباء بصورة عقد غير مقصود، كمسائل العين، هذه حرام. الحيلة على مباح أن يحتال على عقيد في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها. هذه جائزة لكن بشخص ما قلت لكم لا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو قوله. هذا إذا قلنا إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره. أما إذا قلنا إن الحيلة المراد بها حول وأصلح حوله يعني لا يستطيعون قوة على ما ي... على الهجرة، فإنه لا يكون لا يكون فيها دلالة أصلا على التحيل. و... ثم قالت على فؤلاء علّه الله يهدهم، و... ومن فوائد الآية أنه يجب أو تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل. سواء كان من السبيل السلطان الأعظم الذي يمشي مع الناس أو من السبل الأخرى، لقوله: ولا يستطيعون سبيلا، ونعم لا يحترون سبيلا، وسبيلا ناقرا في سياق النفي فتعمل. ثم قال تعالى: فهؤلاء فعل الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو رافورا. من فائد هذه الآية أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم. يقول فأولئك أسى الله أن يعفو عنهم فالرجاء هنا باعتبار باعتبار ما يقوم في قلب المخاطر أما باعتباره منسوباً إلى الله فإن أسى كما قال بعض السلف أسى من الله واجب يعني أن الله وعدهم أن عنه ومن فائد هذه آية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العفو والغفو والجمع نعم فالعفو هو المتجاوز عن السيئات والغفور هو الماء إله لكن إذا اجتمع العفو والغفور صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب والغفور ما يقابل فعل المحرم أي عفو عن التفيذ الواجب غفور عن فعل المحرم ومن, ومن فائد هذه الآية إثباك السفتين الدال لي عليهم قوله عقوا وفورا وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن ليش لصفة وليست كل صفة متضمنة كم. لسم وبهذا عرفنا عن الصفات أوسى أوسى من الأسماء لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. بل من الصفات ما ليس ما, ما لسم مثل اليد والوجه والعين هذه ما هي معنوية فهي صفات خادرية لولا إخ إخبار الله بها ما أعتقدناها ولا علمنا بها هل يشتاق من قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما اسم اسم من أسماء الله ونسمي الله متكلم لا يعني لم تكن متكلم طيب سُنَّ اللَّهُ لَجَاءَ الصَّانِعِ كُلَّ شَيْءٍ نَشْقُ مِنْ الصَّانِعِ لا بارك الله طيب ثم قال تعالى ومن هاج في سبيل الله يجد في الأرض مراغما واسعة مراغما مراغما كثيرا وسعة الإعراب من هاج يجد هذه جملة شرطية تعينك الشر لا لا اللي قدام ألتفت أنت لأنه ليس معك مصحف فأحببت أن أعرف هل أنت لا تحتاج إليه فؤال نعم يهاجم وجوابه يجي تمام وإذا كان فلو الشرط مضارعا وجوابه مضارعا وجب جزمهما أما إذا كان بعد الماضي، يعني كان الفرد الشرقي ماضيا وجوابه مضارعا فإنه يجوز رفع. قال ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهم. فيجوز مثلا من قام يفوز، من قام يفوز. أما من يق من يقوم يفوز، صحيح من يقوم يفوز. ضعيف. ضعيف وقوله ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عزوها الله أين فعل الشر في هذه الجملة بالله أين جاء أبوه فقد وقع لماذا اقترنا لماذا اقترنا عبدالله بن عبد لا يا حبي فقد وقع وهل هل لديك اي في الضوابط؟ نعم ما هو؟ نعم الضوابط نعم ضوابط نعم ضوابط ولم وقد توقف التقي بق علي طيب الضوابط هي ضوابط هي نعم وببناء وببناء لا وبما وقد وبلا أحسن بارك الله إذا وقع جواب الشر أحد هذه الأشياء وجب اقترانه إيش بالفأ وضابط أنه كلما كان جواب لا يصح أن يبي أداة الشر وجب اقترانه بالفأ قال مالك وقت الدفاع حتما جوابا لو جعل شرطا لان أو غيرها لم ينجع تقراوا هذه طه إيش دفاع حتما جوابا جوابا لو جعل الشرط لان الشرطية لأن أو غيرها لم ينجع فهذا الضغط كلما كان جواب الشرطي لا يصف عن يلي العداء وجب اقترانه بالفعل والضوابط التي في البيت أيه السهل عليك هذا. طيب وكان الله عبد الرحيم كان هذه هل تفيد الحدوث نعم نقصود تحقيق ثقوتها لله طيب يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد الضغط من كبير وسعى سبق لنا معنى الهجرة وهي, وهي أن الهجرة بمعنى الترك وشرعا ترك البلاد التي لا يقيم الإسان فيها دينه إلى بلاد الأخرى يقيم فيها دينه وعبر عن قادم بقوله الانتقال من بلد الشرك إلى بلد وقول في سبيل الله فيل الضرقية وسبيل الله تعالى طريق، وكون الهجرة في سبيل الله ضمن شيئا الإخلاص والتزام الشريعة الإخلاص والتزام الشريعة لأن من نوى غير الله لم يكن بسبي الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاع وحمية ويرى مكانه قال من قاتل يتكون كلمة الله يعنيها فهو في سبيل الله والثاني أن تكون في شريعة ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة إذن في سبيل الله يعني إخلاصا واتباعا يجد في الأرض مراغة من كثيرة يجد في الأرض الأرض هنا مراد بها الجنس. يعني الأرض العوم مراغما أي مهاجرا يرغم به أعداء وبناء على هذا تكون مراغما صفة لموصوف النحثون أي مهاجرا مراغ مهاجرا مراغما يعني يراعي به أعداء لأن لسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراهم الأعباح كما تعلمون أن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة ما رسل على خريف أرسلت في إثم من يتكلم فيهم عند من عند النجاش لأن هذا يراغمهم ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمه وهذا هو الذي وقع. وعلمهم قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحر عذيبية ملأ حقه لحقنا من المشفية. اثنان يطلبون أن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يرد. فلما وصل وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير قال يل لي مش معه الشرق هم شمع راجع إلى إلى مكة في أثناء الطريق بعد أن أمره من قال لي أحذية وأخذ سيفه هذا سيف ما شاء في يمدح السيف قال صاحب السيف افتقر قال وكم ضربت به منها ترى أبني أشوف أعطاه إياه أسله فضرب هامه به الصاحب الثاني هرب إلى المدينة فلما وصل إلى المدينة ويدعى أبو بصرين في إفنة. قال أبو بصرين يا رسول الله من الله قد أوفى بعهد أو بدمته سلمتني له لكن نجوت قال ويل أمه نسعر حرب لو يجد من ينصره وعرف ابو سرين أن ينصره فخرج من المدينة أين صار؟ صار في الساحل على الساحل كلما أتى عير لقريش غار عليها فسمع به أناس من أهلمكة هنا مصارفين وغير مصارفين فخرجوا إليه فكونوا جماعة فتعبت كريشا من ذلك وأرسلت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنها ألغتها للشرك إذن صار في هجرة في الإنسان من بلاد الشرك مراقما لأهل البلد رمو يعني ترغم عنوه كما كمنعرف والتراب ورغم الأمس في التراب فعنه غاية الظلم وقول كثيرا مراقما كثيرا قد تشير إلى تجمع القوم لأنه كان متفادئ النقال مراغما عاصما لكنه قال كثيرا ولعل ذلك والله أعلم مشارة إلى إيش إلى أنه سيتمع إليه من يكثر بهم وقوله وسعى سعى في أي شيء في الرزق في الدين في الصدر. في كل شيء عام ساعة في الرزق لا يقول أني غادرت بلدي فمن أين أكل وأشرط ساعة في الدين لأنه ليس له أحد يقوم بضده ويضيق عليه في الدين ساعة في الصدق تتسع صدوره لأنهم كانوا بالأول في إدلاب الشرك مخنوقين مضيقا عليهم والآن هم أحرار طلقاء ومن يخرج من بيتي إن الله منتقون. نقول إن رجلا خرج من مكة مهاجرا، وإنه مات في التنعيم أثنى سفر. فقالوا فطر أجره فطرت رجت. فعنز الله هذا العين. ومن يخرج من بيتي مهاجرا إن الله واسره فقد وقع أجهوه على الله. هم يعني. ثم يذكر نور لقد وقع عزمه على الله من يخرج من بيته انظر إلى كلمة من بيته. البيت البيت يحوّل الإنسان والإنسان يحرف وهو وطنه فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن إلى إيش إلى الله ورسوله مهاجا إلى الله ورسوله يترك مأواه ومتوهه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله الهجرة إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله بالاتباع فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتبعه وينصره أيضا نعم. ثم يدرقه موت يعني ثم يموت كلمة الغذر قد تعطي أنه كالفار كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره لكن الموت تحقه فعدرقه فقد وقع أجره على الله وقع بمعنى ثبت ثبت أجره على الله عز وجل والعجر هو الثواء ولم يقل وقع أجره على الله ورسوله معنى الهجرة كانت إلى إلى الله ورسوله، لأن الهجرة إلى إلى رسول وسيلة، والغاية هي الهجرة إلى الله عزوجل. فلهذا كان الذي يجيب على الهجرة ليس رسول بل هو بل هو الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله. وكلمة الله سبق لنا مرارا وتكرارا ولكن لا لا مانع من أن نعيد الله يقال نعرها الإله ك الناس أسرع الفناء، وكقوله هذا خير من هذا أي هذا أخير من هذا، والعرب يحبون الهمزة أحياناً للتخفيف. والإله في بمعنى معنى مفروض، فمن هو المفروض؟ المفروض الذي تلهو قلوب حبه، تحبه وتعرض له أصلاً، تحبه وتعرض له. بالمحبة يكون فعل المأمور. وبالتعظيم يكون ترك المحطور خوفا من هذا العظيم هذا هو هذه اللفظة العظيمة وهي الله سبحانه نعم وهي الله وكان الله غفورا رحينا سبق الكلام على مثل هذه الجملة وأن تقيق ثبوت بين بسمان الله وما تضمناه من ستة الغفور يتضمن المغفرة والرحمة تضمن الرحمة وبالجمع بينهما يحصل المطلوب والنجاة الممرضون لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان بمغفرة الله والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الفوائد فوائد عظيمة منها أن من ترك شيء لله عوضه الله خير منه ماذا سأخذ يا ماذا في الآن مراغما كثيرا وسعا فقد خرج المطيب فوجد السعر طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له من أين تأخذ الأخ اسمك يا محمد خطأ. يجد الارض مراعا كبيرا وسع. شوف ثوابان ثوابان به المراعا ووسع. طيب من فوائد الآية الحكيمة أن من أذل لطاعة الله أذل بطاعة الله صار حز له في النهاية. والعقيم البين من, أنا من أين يخذ كثيرا نعم لو أخذنا كثير وحدة ما سأثناء لا أحد يتكلم لوجه السؤال الخاص ما أحد يتكلم نعم مراغما كثير هكذا هذا الذي يذل الآن يذل هو أنوث الذين أعددوه بالأمس ومن فوائد الآيات الكريمة الشاهد أنها تشهد لقول رسول عليه الصلاة والسلام وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع المسل يسر من أين هاب بداية الله ساعة ساعة تفريت الساعة تفريت بعد كرب بعده الضيق الكرب وكرت طيب ومن فوائد هذه الكريمة أن من سعى في العمل الصالح ولم يدركه اضطرارا أنا أقول أن من سعى في الهجرة وأذلكه الموت فإن أجره ثابت كاملا رحمة طيب من قوله ومن يقوم بيته ثم ذلك المواسفة قد وقع أجرها بالله طيب وهل يقاس على ذلك بقية الأعمال بنعني هل من خرج إلى المسجد في ريب الصلاة فماش في أثناء الطريق يكتب وقع أجر الصلاة طيب يقال إن التواب لا قياسة أنتم ستقولون نعم بنعني عليه بنعني مقياسة لكن يقولون إن, الأعمال إن ثواب الأعمال ليس في الثياس لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها لكن قال بعض أعلم إن لنا شاهد على العموم وهي قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق وهو رجل قتل تسعى و تسعين نفسا قتلهم عمضة تسعى و ثم جاء الرجل الآبد آبد يعني كلمة آبد معناها أن العبادة خرقوا الله فسأل قال له هل هل لي من توبة أنا قتلت تسعى و تسعين نفسا هل لي من توبة استعظم الآبد آبد لأنه آبد يخشى الله يخاف عقابه استعظم هذا الشيء قال يا ملك كان يكمل بيكملها فقتله واتم اماله مش بقول هذا العابد مسكين جاهل جهلا ها مركبا ثم دل على عالم فقال فسال فقال له انه قتل 100 نفس عند فقال لو توبت قال العابد ومن يكون بينك وبين التوبه سبحان الله شكرا. العلم كله خير. من يحول بينك وبين الثورة، ولكن تب أنت في أرض في أرض أهلها، في أرض غالية من أهلها، إله ذل قرية فلانية، ففيها الصالحون أو كلمة النحو، فذهب الرجل، تائب الله في أثناء قريب أذقهم، فنزلت عليه الملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تريد قليلا تقبض روحه. باعتبار سوابق وملائكة الملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابق وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار ما خرج وخرج تنازع الم تنازع الملائكة أيهما يأخذ الروح والله تعالى أرسلهم هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارا لما يحصل ثم بعد الله للملكة وحكم بيه قال ما بين الطريقين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها فقالوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشدر وقيل إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى العرض الصالح فتقدم هذا التقدم فتولد روحه ملائفة الرحمن قالوا إذا كان هذا في من قبلنا فنحن أفضل الأمم إذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا وهذا ما نرطيه من الله عز وجل. وبناء على ذلك نقول من شرع في قلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والتفاية عنها ونفق الخلق ثم ذكى الموت إنه يكتب له ما نوى يكتب له ما نوى يعني شرع لكن بشرط أن يكون شروره شرع حقيقية يعني عنده شهاد وحرص نعم لا أن يكون المراد بذلك أن نقدع الوقت يقول ما له شعور بدأ المعروف الأسواق أحدهم حلقات العلم هذا ما هو طالب العلم طالب العلم الذي يفرد نفسه تماما يطلب العلم كذا اليوم أحسن وامن من قرينا شاب <تصفيق> اللهم <تصفيق> ارحم من ماتوا يا رب ارحمهم يا رب واجعلهم في جنات النعيم بعدين الاث اللي بعد وإذا سبحانه وإذا مرضتوا واذا مرضتوا او اذا أن تعالجوا من ثانوا إن او اذا يسلكون دي كثير ثانيا يسرقون الذين كفروا في <تصفيق> دينك من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ليش ليه ما غيركوش الهواء تسخر وش اللي أن ها؟ انا تشك في الموضوع بطريقه كذا فيها شاهد احسن ان فيها شاهد اللي الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة ثم قال تعالى وإذا غربتم في الأرض فليس عليكم جناكم أن تخصوا من الصراح من صفة ما يتناكم من ذرينا كفر الخطاب بقوله إذا غربتم للناس للناس جميعا و يدخل فيه بالأولى المؤمنون لأن هم الذين يخاطبون بالتكاليف سرعين وقولهم إذا ضربهم بالأرض الضرب في الأرض هو السفق فيه وسمي ضربا لأن الإنسان لا يحفظ من أن يكون معه راحلا تحتاج إلى الضرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع العصار حنافته وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار وقوله إذا في الأرض لم تقيد الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعا أو مباحا أو مفتوها أو محرر وقوله بليس عليكم جناقنا تقصر ما سار الجناح يعني ذكر وقول أن تقصروا من الصلاة زعم بعضهم أن من هنا سائر، والمعنى أن تقصر الصراط وعلل هذا القول بأن صراط السفر صدرت ركعة كي فلا يصح أن يقال إنها أنه قصر منها، بل قال إنها قصر، إنه ولكن هذا القول ضعيف، كما سبين شبه ذلك قوله. وقوله إن خبث ما يبتناكم الذين كفروا هذا هذا شر للحكم الحساب تقول فليس عليكم ابنائهم أن تغفر من الصلاة فجنة إذا شرطية وجواب الشر الصحيح أنه لا لا حاجة إليه لأنه معلوم بالاستيقاق وقال بعضهم أنه محدود كلا عليه ما سبق وقول أن يكتنكم أن يكتنكم أي أن يصدكم عن دين وذلك بكتال انجاكم أو بأسلاب أخرى يصدونكم بها ثم علم ذلك بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا الجملة هنا موقرها مما قبلها إنها تعليل الحكم وهو أقص الصلاة. قلنا إن فرد الأرض والسفر فيه. ووجه, ووجه, ووجه تسمية السفر طرفا. إيش؟ أن المسافر يحمل العصا معه في أربة راحلة. طيب. وقد جاءت الآية الكريمة يعني الظرف الأرض في عدة آيات. منها قوله تعالى لا يستطيعون ضارباً في الأرض ومنها قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء الجناح عن أصل الصلاة إذا كان الإنسان الضارباً في الأرض خائفا أن يهتمه الكفار ومغين عز وجل أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين وقد سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبيل إي كانوا لكم عدوا مبينا وأن كان هنا يراد بها إيش إثباث الحكم لا حدوث الحكم لأنه لو فهيد بين الحدوث لكان هذا يقتر أن عدوتهم كانت سابقة ويسر أن يفعلي في هذه من الفوائد أولا بيان تيصير الله عز وجل بيان تيصير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك وذلك بقصر الصلاة في السفر فإن هذا لا شيء على العباد وسهلت الصلاة في السفر من وجه آخر وهو جواز الجمع بين الصلاةين المجموعتين وسهلت نوجه الثالث وهو جواب تيمم إذا لم يجد يجد الماء فإن قال قائم هذا حتى بالحضر كنا لكنه في السفر أيسر منه في الحضر لأن الحضر يجب الإنسان أن يبحث بحثا تقيقا أما في السفر فلا يجب أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسير جدا أما أن يتكلفه في نوع من الكلفة فلعب. ومن فوائد هذه الهاتف الكريمة أن القصر ليس بواجه لقول فليس عليكم جناء أن تقصر فليس عليكم جناء أن تقصر مصر. حافظ استجلت المُبِلُ العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس واجب، لأن الله نفل نفل جناح عن عن القصر أو في القصر فجل ذلك على أنه ليس واجب. لكن هذا الاستنتاج فيه نظر، وجه النظر أنه قد نفل الجناح الحرج خوفا من توكل، خوفا من توكل. كما في قوله تعالى إن الصفا ونورته مشعيله فمن حج البيت أو اعتمر فلا تناح عليه أي الطوّف بهما فهنا نفلت جناح دفعا لتواهم بعض الصحابة أن الطوّاب أي أن الطوّب بهما محرم لأنه كان فيهما صنمان وقال بعض العلماء، وهم الأكثر، إن القصر ليس واجب، ولكل دليل، فلنتعرض تعرض شيئا قليلا من المناقصة في هذا في هذا الباب. استدل القائمون بأن القصر واجب، بحديث عائش رضي الله عنه، أن الصلاة أول ما قرط كانت ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في شهر الحذر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى. فقال إن قولها أول ما قرط ركعتين مع قولها على الفريضة الأولى يدل على أنه لا تجوز زيادة على الركعتين السفر كما أنه لا تجوز زيادة على إيش الأربع في الحرم، واستدلوا لذلك أيضاً بأحاديث عمر صلاة السفر ركعتان، صلاة السفر ركعتان، فجذم بأن صلاة السفر ركعتين، بأن نعم، فجذم بأن صلاة السفر ركعتان، وكذلك الراعي النعمة أنه قال صلاة السفر ركعتان. وساط الحضر أربع وساط الحوف ركعة وأما أتنهو فأجابوا عن ذلك لأن معنى قوله معنى قول عائشة وقرت على الفريضة الأولى أنها لم تزن فالمراد به نفل الزيادة لا تحريم الزيادة ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان أثمان يتم في ميناء أنكروا عليه ولكنهم تابعوه ومتابعتهم إياه يدل على أن, على أن القصر ليس بواجب إذ أنه لو كان واجبا ما صبح أن يتابعوه كما أن الإمام لو صلى خمسا فإنه لا متابا ولو كان ساميا فكذلك إذا صلى المسافر أربعا، فإننا نقول لو كانت ال... لو كان الواجب والركعتان، نعم نعم ما تابعوا على ذلك، وهذا دليل واضح جدا على أن على أن القصر ليس بواجب وهو الأقارب عندي بعد أن كنت رجح من القصر واجب، لكن بعد التأمل. رأيت أن قول الجمهور أقرب الصوت والله ما من فوائد هذه هذه الآية كريمة أن قصد الصراط كابف في كل ما يسمى ضربا في الأرض لقوله إذا ضربتم في الأرض وهذا مقلم لم يقيب في يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربا في الأرض إنه تقص رقيص الله، وإلى هذا ذهب الشيخ فضل الدين رحمه الله، وقال: كل ما يسميه الناس سفرا وضربة الأرض، فإنه السفر يثبت له أحكام سد، ودينه دين الله، ودين آخر أنه تبت في صنع المصد. أن أنسى النمالك قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا خرج فراثة عميان أو فراسل صلى ركعة وقال جمهور بل السفر هنا مطلق لكنه مقيد قيلته السنة وهو يوما قاصدا وتقريبه بالفراسط ستة عشر قرد يعني أربعة برد والبرد جمع بريد وسمعت لذلك لأننا مسافأة كانوا يقطعونها رسل البريد فقد كانوا فيما سرق يجعلون مراحل للبرد كل أربع فرص بريد والفرصة ثانية يعني كل يعني كل أبناء عشرات ميلا يكونوا بريد كيف ذلك؟ يذهب الفارس من هذا البلد من هذا المكان إلى المكان الآخر، وإذا فارس ينتظره فيسلمهما معه من بسها إلى مثله. وإذا الفارس الثالث ينتظره وهل حتى الداصل إلى آخر مرة؟ فيقول لا بد من أن تكون أن تكون هذه المسألة وما دونها وإن سمي سفر وإن حمل له المتع وإن شدد له الرائح فإنه لا يداصل فيها قصفا. فيقال كائن كريه على أين تدل على ذلك؟ لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حددها بل حدث أن سددناه آلافا يدل على أننا يقصر في ثلاث أيام أو فراس إذا قلنا الأعلى نعم الفراس ثلاث أيام الفراس والفراس ثلاث أيام أين هي من ست عشر فرس؟ فإذا يرجع في ذلك العرض، لكن إذا اختلف العرض، إذا اختلف العرض، فإحنا إذن يمكن أن نلجأ بالضرورة إلى التحديث، ونقول بأنه إيش يحدد الفراغ؟ نقول ذلك عند الضرورة، أما إذا أمكن ضبط العرض، فلا نعجز عنه. وقد قال الشيء فرسام رحمه الله إن هذا التحليل بفراسة جد بحسب الواقع لأنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منافع أناس مستاقون يقلسون الأرض حتى بالزراع بل حتى بالشبث بل حتى بالعصف بل حتى بحبة الشعير بل حتى بشارك البلد لأن فوقهم حددوا هذا حددوا إلى أرحب قادس الستة عشر فارسخن كذا وكذا وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى شعرت بالدم وبناء على ذلك لو كان نحن لو كان هنا مناس منازلو وبينهم وبين الآخرين شعر شعرت بالدم لكوا ولا كنا اولون اقرب الى البلد صار الاولون ليس غير المسافرين والذين بينهما بيننا شعره مسافر وهذا صعب ان نحقق ان نحقق عشان هذا واجعلوا حد للناس تعالى كل حال الذي نرى ان المرجع في هذا الى العرف وان نطلق ما اطلق ومن المعلوم أن العرف يختلف لو أن قوما خرجوا في رحلة تقدّوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمع للسفرة ولا ضرب ولو خرجوا في هذه في المسافة في رحلة لكنهم قاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا لأن الناس يتأهبون له وإن كانت العرف الآن لا يعدون من نسخ السفرة حتى لو بعدت حتى لو طقيت أجانب، لكن هذا لا حلو. السفر كل ما يحمل له المزاج ويستعد له، فإنه سفر. فإن قال قائمة الآن في أنادى وفي سيارات طيارات، ولا يحتاج إنسان أن يحمل متاعا كنا هذا لاعب حلو. العبرة في, ال... في نفس ال المسافة والطريق الذي إذا عرار الإنسان استعد له أما كون المكان والزاد تسخل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفره من فوائد لا تكريمة أنه أمن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يزمه الإتمام بل يبقى قاسم لأن الله أخبر إذا غط في الأرض ولم يقل ما لم تمسه أربعة أيام أو عشرة أيام أو عشرة، أجيام. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرًا، فهو مسافر، فهو مسافر، وذلك لأن النصوص جاءت لقطة غير مقيّدة. وجاءت من سنص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد، وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أقام عام الفتح في مكة سسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتم وأقام في تبوه عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموها ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وفي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من الحجة ومكة فيها وهو يغسر السراء ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فلنسل أو من قدم قبل أشعر سيام فلتن أو ما أشبه ذلك فعلم من هذا أنه لا حد لإقامة التي تمنع أو التي تقطع حكم السرطة وهذا القول هو الذي اتاره الشيخ السلام رحمه الله ونصره بأجلة قوية ظاهرة ذكر ذلك في أول باب سات الجمعة في الفتاون وفي مواضع كثير من كلامه ونصره نصرا عزيزا وهو كثير بالنصر لأن أي إنسان يقيد بأربع أيام أو بخمسة أو بأكثر وقل يقال له أين تري لو كان هذا القيد لازما لبينه الله تعالى في القرآن أو جاء في السنة بيانا واضحا لأن هذا منكث وابره دواي على على نقله ومنما يحتاج الناس إليه فكيف يسوق عمله بلا بيان؟ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 20 طويل أو أطول تكره النواح مولا في شعره، فمنهم من قال أربعة أيام صافي يعني يحتف منها يوم التقول ويوم القرود وهذا مذهب الشافع، ومنها من قال أربعة أيام يوم التفور والخروج وهذا مذهب الحنابل ومنهم من قال خمسة عشر يوما وهذا مذهب الحنيب ومنهم من قال تسعة عشر يوما وهذا مذهب من عباس ومنه أيضا آراء أخرى لا تخطرني الآن لكن من أراد أن يطلع عليه ثلاثة يرجع إلى شرق مهدف فإنه قد بيّنه ومن فائد الآيات الحريمة أنه لا يجوز قصة الصلاة إلا عند الخوف بقوله إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا وهذا ظاهر الآية لكن جاء في السنة تبين أن هذا ليس بشرط. يعني أنه لا يشتغل لجواز القصر الخوف وذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً قال لعمر إن الله يقول فليس عبيد الجناح أن تقصروا من صلاتك فكنت ميتينكم الذين كبر ونحم الآن آمين فقال عمر لقد عجبت مما عجبت منه فسألك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال هذه تصدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صلاتكم. وهذه سنة قوضية تدل على أن الخوف ليس بشرق هناك سنة بعنية تدل على أن الخوف ليس شر. وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قصر في حجة الوداع. وهو آمن ما فيه. ما في خوف اطلاق وقال بعض العلماء إن الآية لا تدل على أن هذا الشر قيد إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شر. لماذا؟ قالوا لأن هذا القيد جاء على الغالب، وأن الناس حين نزول الآية أصابهم مخوفة. وما جاء بالناء على وجه الغالب فإنه ليش لا لا يكون قيد؟ وهذا معروف في صندوق أن القيد إذا كان بناء الغالب فإنه لا مفهوم له واستدنوا بقوله تعالى وربائبكم الله في حجوركم من نسائكم التي تأخذون بهن فإن الربيبة لا يشترط لتحليمها على زوج أمها أن تكون في حجره لكن هذا بناء الغالب وبقوله تعالى ولا تدروا فتاةكم على البغاء إن أرادنا فحصنا لأن هذا هو الغالب فقالوا إن الآن خرجت مخرة الغالب فلا مفهوم لقيدها سبحان الله فأولئك الذين يقولون يشترط يشترق إيش الخوف وقال بعض العلماء إن هذا القيد قيد للقصد من صلاة السفر والقص من صلاة السفر أن يجعلها واحدة في جعلها واحدة وعلى هذا فيكون المراد بقصد الخوف أن تجعل الثنائية واحدة واستدل لذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بإخلاط الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين كل طائفة صلى ركعة واحدة فقط وانصرت ويدا وهذا أيضا قول الفرنسي في هذه الايه فيا مراد المراد بقص بقصر الصراط هنا ايش قصت قصت ايها قص الصاد الخو الى رقه لا إلى رقه وقال بعض علماء العلم والقد الرابع ان القص قصرا قصر عدد وقصر سطر فقص العدد لا يشرف وقصر الصفل يشترض فيه الخوف قصر الصفل يشترض فيه مر مرع قريبا طريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لا أرضات الصلاة فخف في هيئتها وكيفيتها وهذا نوع من القصر فهو قصر كيبية وليس قصر وليس قصر كمية فهادع هذه تقوى الناس التي تأثونني في هذه الآية ولكن نقول إذا قالت حجان فصدقوها فإن القول ما قالت حجان وإذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال إنها صدق صدق الله فيها عليكم فقبل صدقة ما فقل الآن الكلام فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول أمر ثم سحر على العباد وتصدق عليهم ونفى ورفع عن الشر إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا ومن فوائد آسة حريمة أن الخوف له آثة لجريب أفكار لقول إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا وهذا أمر معلوم حتى إن الله قال حاجدوا على صلواته والصلاة الوسطى وقوموا لله بمعنى فإن خفتم فرجالا أو رفبا حتى وانت راكب تمشي أو باكرا راكب لك أن تصلي حتى وانت تمشي وانت راكب ما دام الخوف محققا ثم إلا الوضوء أو الوضوء من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه نعم يتيم فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية حتى أن العلم قالوا لو صلى خلف جدار وعدوه يقبه فإن قام فآه العدو وإن صلى قائدا لنرى نرى فإنه يصلى قائدا طيب ومن فائد هذه الهاتف الكريمة حرص الكفار حلافة من المؤمنين حتى بالعبادات لقوله إن خفتم اليسينكم الذين أتكفر ومن فائد الهاتف الكريمة أن جميع الكفار أعداء الله لقوله إن إن إن الكافرنا كانوا لكم عدو ومبين ومن فائدها أن أجاوة الخارعنا زين ظاهر لأن مبين هنا بمعنى زين واضح فإن قال قائم كيف كانت زينة وقد غتر فيهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء قلنا إن الأعشاء يعميه ضوء النهار أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس فهؤلاء الذين يظنون أن القفار ليسوا بأعداء الذناء لا شك أنهم قد عاماهم الله عز وجل إما لمصالح المعنية أو غير ذلك وإلا فمن تأمل أحوال القفار وجد أنهم أنهم أعتادوا جنب وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم يغزوننا بالحرب وبالسلم يعني لا تظنوا أن, أن... أن... أن... غزوة طفالة لنا بالحرب لا بل بالحرب وبالسلم فإنهم إذا سالمونا أوفذوا علينا من أخلاقهم الساكلة وعقائدهم من الحركة ما يفسد المسلمين ثم إنهم إذا سلمون فإن من تجاهدهم وصنائعهم تستهلك عندهم ويتوفر لهم اقتصادهم فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا نعم ويهدون إلينا أخلاقهم وأفكارهم وبهذا نعرض أن كافر عادوا في الحرب وفي السلم لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبين ومن فواعد الآية التحريف من الاضطرار بما يطيه الكافر من الموالاء وجهه أن العالم بما في صدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنهم أي الكافرين كانوا لنا عدو مبين ولا أحد أعلم نравه في رباه الله. نعم. نعم. ونل كثيرو من أهل نعم. مفهوم الآية أن بعضهم لا يود الله. نعم. مفهوم الآية أن بعضهم لا نعم. هل هذا يدل على أنهم تعاون؟ لا لا تعاون. لأن التفسير جاله في كل نصوص فبعض وعلي بتعاد آمن عمي برسول عليه الصلاة والسلام نعم إيش إيش إيش <تصفيق> لا <تصفيق> لأنه مسلم الكفار عند الحاجة بشرط الحذر لا بأس بي فقال سلام النبي صلى الله عليه وسلم وصالح الأمود أيضا أول ما قد من مدينة أحمد أحمد ما هذه دعوة الانسفة كل المفسرين إذا غاربوا قالوا إلى ساكم في هذا البلد أراد أن يقيم إقامة المطلقة غير مقيمة لجنة ولا يعني وليقامة المطلقة تطرر أحكم السفر ولهذا يقول السفر الآن في البيئات يتطرروا مقيمين إقامة المطلقة لأن الأصل المتاقم هو المتاقم إتداعا فهي نحن يكون حكم حكم المسادي لكن إذا لم يعلم وان اتقاء عدم اي شيء هو بكل حال ممتاز نعم طيب كويس انت دائم ما شاء الله يقرأ في المسجد يحط احسبوا الناس